وقال الذين اشركوا لهو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شان اللهم ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا أربانا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حطت عليه الضلالة فثيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرق على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من